بسم الله الرحمن الرحيم الآن مع المحاضرة الثالثة في هذه الأمسية وإيا للشيخ نبي الناصر حفظه الله وموضوع الشمائل المحمدية ودلائل النبوة فليتفضل الشيخ جزاو الله خيره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 الحديث عن جملة من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا فيها جملة من الأدلة التي تدل على صدق النبي وكذب المتنبئ وقلنا إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتي من الآيات والمعجزات الشيء الكثير الذي يدل على صدقه وفي الأثر الذي نقل عن الشافعية رحمه الله بالإسناد الصحيح إليه أنه قال لأحد تلامذته وهو عمر بن سواد قال ما أوتي نبي مثل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما من معجزة ولا آية استظهرها نبي من أنبياء الله إلا وقد أوتي محمد صلى الله عليه وسلم نظير هذه المعجزة أو أتم منها فقال الرجل قد أوتي عيسى عليه الصلاة والسلام بحياء الموتى نتعجب من قول الشافعي ما من معجزة أعطيها نبي إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم ما هو مثلها أو أعظم منها فقال قد قوتي المسيح إحياء الموت. فكان يحيي الموتى بإذن الله فأين هي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في إحياء الموت. فقال الشافعي رحمه الله قد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين الجذع الذي كان يخطب عليه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ له المنبر كان يخطب على جذع نخلة فلما اتخذ المنبر وخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع إلى وقوف النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأن وصوت ووصفه الصحابة بأنه حن كحنين العشار فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فضمه إلى صدره ثم قال أما وإني إن لم أفعل ذلك لبقي يحن إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاستدل الشافعي رحمه الله على أن هذه المعجزة والآية أعظم وأظهر من معجزة المسيح عليه الصلاة والسلام وكيف لا تكون كذلك والأمر فيها واضح جديد لأن رجوع الروح إلى جسد فارقته بعدما كانت فيه ليس بأبلغ ولا بأعظم من وجود روح في جماد يعني هذا شيء ظاهر وبين هذه روح كانت في جسد ثم مات وفارقته الروح ثم رجعت إليه بإذن الله فهذا نوع من الإعجاب لا يشك والمسيح عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى معجزة إحياء الموتى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله أما وجود الحياة في جذع شجرة مستأصل فهذا غير معروف في العادة يعني هذا مستحيل عادة ولكن مع ذلك حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما من آية جاء بها نبي إلا وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها أو بأتم منها وقد كتب العلماء في ذلك وألفوا ونظموا ونثاروا ولهم نظائر في هذه الأشياء فمثلا إذا كان موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام قد أوتي معجزة العصر التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم فقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير هذه المعجزة بل معجزته أعظم وأجل من معجزة نوسى عليه الصلاة والسلام وهذه المعجزة هي انشقاق القمر حين سألته قريش أن يشق لهم القمر بغيا وعنادا وتعنتا فسأل, فسأل الله تعالى أن يمنحه, أن يمنحه هذه الآية فانشق القمر وجعل, وجعل نصفين ورأى غار حراء أو جبل الذي فيه غار حراء, حراء بينهما يعني بين هذين, هذين النصفين فانسفين. ونزل قول الحق, الحق تبارك وتعالى اقتربت, اقتربت الساعة القمر. وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُونُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِمْ فلما رأت قريش هذه الآية الباهرة وهي انشقاق القمر ماذا قالوا؟ قالوا لقد سحركم ابن أبي كبشة وكانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقم فقال بعض وقلائهم اسألوا السفار من اليمن يعني الذين يأتون من اليمن فلئن كان محمد سحركم يا معشر قريش فإنه لا يمكن أن يسحر الناس كزهم فلما جاء السفار من اليمن وسألوهم قالوا إنا رأينا القمر في القتين قطعتين ولا شك انشقاق القمر وهو غابر في الأفق بعيد لا يمكن أن ينال بالأيدي أبلغ وأعظم وأجل من شقاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وإذا كان موسى صلى الله عليه وسلم قد تعطي معجزة العصى التي ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا فهذا نوع من الإعجاز ومن دلائل النبوة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقدح فيه ماء وكان أصحابه عددهم كثيرا فلا يكفيهم هذا القدح ليشربوا منه ويتوضعه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه على هذا القدح ودع الله تعالى وبارك فقال من رأى هذه المعجزة من أصحابه فجعل الماء يفور من أصابعه صلى الله عليه حتى شربوا وتوضأوا وملأوا قربا وقد اختلف العلماء في كيفية نبع الماء من أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم إن نبع الماء كان من نفس أصابعه لم يكن من بين الأصابع وإنما كان من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وهذا قول قد اختاره جماعة من العلماء والقول الثاني الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن النبع كان بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ومهما يكن فإن نبع الماء بين الأصابع وفورانه وكفايته للأعداد الكثيرة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من نبع الماء من الحجر لأن نبع الماء من الحجر أمر معهود وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني الأنهار والمياه تخرج من الحجار أما خروج المياه من بين الأصابع أو من نفس الأصابع فهذا أبلغ في الإعجاج وإذا كان المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويشفي المصابين وذوي العاهات بإذن ربه جل وعلا فقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك الحظ الأوفى ففي يوم من الأيام في غزوة من الغزوات وصيب أحد أصحابه وهو قتاذة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه أصيب في عينه فسالت على وجنته فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه الشريفة فرجعت أحسن مما كانت عليه من قبل وصار يبصر بها أفضل مما يبصر بها أولا وأفضل مما يبصر بعينه التي لم تصط وفي يوم من الأيام أيضا أصيبت رجل سلمة من الأكوى رضي الله عنه, عنه يعني أصيب في ساقه في غزو من الغزوات فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت أشد وأصلب وأقوى مما كانت عليه الطلب ويوم خيبا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقيل, فقيل له إنه رمد يعني به رمد في عينه وهو نوع من المرض فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين علي فأصبح سليما ما به آفا فهذا نوع من المعجزات الحسية التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما نقل إلينا بالتواتر ومنها ما نقل بالأحال وهذه المعجزات التي حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنورة وقد ذكرنا لكم ما قاله الإمام بن القيم عليه رحمة الله وشيخ الإسلام بن تيمية عليهما رحمة الله من أن العلماء ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف معجزة ما عدا القرآن. القرآن الكريم ما عدا القرآن العظيم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف معجزة حسين وهذه المعجزات هي نظير المعجزات والآيات التي ظهرت على أيدي الأنبياء قبلها ولكن مع ذلك فهذه الآيات وهذه المعجزات انقضت بانقضاء أيامي ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أبقى للناس معجزة خالدة باقية إلى الأبد ألا وهي معجزة القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد يقول المشرك أو اليهودي أو النصراني أين هي معجزة النبيه وهو يظن أن القرآن فقط هو المعجز فنقول نعم لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن العظيم الذي جاء به لكثى بذلك إعجازه لهذا الله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يسألون معجزات ويسألون آيات أولم يكفهم ما في القرآن العظيم من الدلالة الواضحة على صدقك ونبوتك لا شك أنهم معاندون لا شك أنهم مستكبرون عن الحق ولهذا لا بد أن نعلم أن المعجزات والآيات تنقضي ولا تبقى وإنما تنقل كما ذكرنا بالتواتر أو الأهل أما القرآن العظيم فهو باق والحمد لله ولهذا كان القرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغير أو يبدد فهو محفوح والله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظ بخلاف الكتب المتقدمة فإن الأحبار والرهبان هم الذين كلفوا بحفظها فلم يحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شيئا يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الثورات بالإنجيل وأمر بحفظه أما القرآن العظيم فقد تعهد هو بنفسه أن يحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة وأنه آخر الأنبياء والرسل مخرجا ومبعثا فاقتضى ذلك أن يكون الكتاب الذي نزل عليه محفوظا على مرض الدهور لأن دعوته عاما وليست خاصا ولأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولما كان القرآن أعظم هذه المعجزات أو إنما كان القرآن أعظم هذه الآيات وهذه المعجزات لأنه أدومها وأبقاها إلى آخر التحر وقد ذكرنا أنه ما من آية ظهرت على يد نبي إلا وقد انقضت بانقضائه وذهبت بذهاب الجيل الذي كان في زمانه فهي لا تشاهد يعني مثلا النصران عندما يقول بأن المسيح عليه السلام كان يحيي الموت بإذن الله أو كان يبرئ المرضى فإنه لا يستطيع أن يثبت ذلك لا يستطيع أن يثبت ذلك بالسند الصحيح لأن السند من خصائص هذه الأمة ولكننا آمننا وصدقنا بذلك لما ورد في القرآن الكريم من أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وكان يحيي الموت بإذن الله واليهودي إذا أراد أن يدعي لموسى عليه الصلاة والسلام آيات ومعجزات لا يمكنه أن يثبت ذلك بالنقل لأنه لا سنة لث ولأن كتابه وقع فيه التغيير والتبثير ولولا أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فذكر ما جاءت به الأنبياء والرسل من الآيات لكانت اخبارهم نوعا من الأساطير عند كثير من الناس إذن قلنا إن الآيات التي كانت في زمن الأنبياء والرسل ليست مشاهدة لمن جاء بعدها وإنما تنقل عنهم إما تواترا أو آحادا بخلاف القرآن فإنه معجزة متواترة ولهذا يشترط علماء القراءات في القراءة الثابتة التي يجوز أن يقرأ بها أن تكون متواترة هذا الشرف أول وأن تكون موافقة لقواعد العربي إذن من شرط صحة الكراءة التواتر فالقرآن معجزة متواتر ومستمرة باقية إلى آخر الدهر ومسموعة لكل من ألقى السنع وهو شهيد يعني هذا المعجزة باقية يمكن لأي شخص في أي مكان في أي بلد أن يطلع علامة القرآن وأن يعرف ترجمة معانيه وهذا متيسر في كل الأحوال إذن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام خالدة باقية والقرآن نفسه مجتمل على أكثر من ستة آلاف آية يعني فيها أكثر من ستة آلاف آية. وعلى قول بعض العلماء بأن أقصر آية يعني الله سبحانه وتعالى تحدى بها الثقلين وهي تشتمل على أقصر صورة تشتمل على ثلاث آية وهي صورة الكوفر فإن ذلك يعني أن ستة آلاف آية يساوي ألفين معجزة يعني القرآن الكريم هو نفسه فيه أكثر من ألفين معجزة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في زمانه وانقضت وذهبت بذهابه وموته صلى الله عليه وسلم تزيد على الألف فهل يوجد نبي على وجه الأرض قد أوتي مثل ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب لا ما من معجزة النبي إلا وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم له نظرها أو له ما هو أعظم وأجل منها وقد يعني ضربنا لكم مثالا أمثلة يسيرة ويقاس عليها غيرها إنسان يمكن أن يرجع إلى الكتب واستفيد منها لأن العلماء ذكروا معجزات الأنبياء وقارنوها بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وذكروا نظائرها وما هو أعلى شأنا منها إذن القرآن معجزة باقي خالدة لا يفنى ولا يرئي وهو محفوظ في الكتب ومحفوظ في السورة لا يبحوه الماء لو أنك أخذت التوراة والإنجيل موجودة الآن فمحوتها وحرقت كل الكتب لضاعت التوراة والإنجيل ولم يوجد في أهل الكتاب من يحفظها على ظهر الطهر لتجد علماء من اليهود علماء كبار لا يحفظون التوراة على ما فيها من في التغيير والترديل تجد كبار علماء النصارى لا يحفظون الإنجيل أما المسلمون ولله الحمد فتجد الصبي الذي بلغ خمس سنين أو ست سنين أو أكثر بقليل يحفظ القرآن الكريم لو أحرقت كل المصاح أو محوتها لوجدت من يمل المصحف ولا يختبه الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن أولا وآخر وهو محفوظ في الكتب ومحفوظ في الصدور وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد من يحفظ كتابه غير, غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد قوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر يعني ما من نبي بعثه الله إلا وأيده بمعجزة حتى تكون سببا في إيمان من يتبعه قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه يعني يريد القرآن الكريم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيام يعني أمة عهي أكثر الناس تباعا له صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الحديث أن كل نبي أوتي من خوارق المعجزات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك ممن له عقل من أولي الأبصار لا من أولي الشقاق والعباد وإنما كان الذي أوتيته يعني النبي صلى يعني بذلك أعظمه وأجله وأبهره ولا يعني الحصر يعني ما أراد أنه لم يؤتيه سوى القرآن لأن المعجزات نقلت عنه كثيرة متنوعة متواتر إذن أراد أن جل وأعظم وأجل وأكثر ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن هو الكريم الذي أوحاه الله إليه فإنه لا يذهب ولا يفنى ولا يبي بخلاف المعجزات الحسية فإنها ذهبت بانقضاء عصر النبوة إذن لا شك أن كل عاقل يدرك إدراكا جازلا أن معجزة القرآن العظيم لا يخفى شأنها ولا ينخفض ولا يعمى عن قدرها إلا من طمس الله عز وجل بصيرته وإعجاز القرآن الكريم قال العلماء إنه يظهر من عدة أود القرآن الكريم فيه أنواع من الإعجاز ليس فقط نوعا واحدا من الإعجاز من جملة أنواع الإعجاز التي وردت في القرآن أن الله تبارك وتعالى تحدى به الثقلين والتحدي ليس بالأمر الهيل ثم تحدي من؟ تحدي الإنس والجن يقول الله عز وجل مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يتحداه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم معينا لبعض ولو كانوا متعاوين الإنس والجن كلهم في كل زمان وفي كل مكان تحدي دائم وباق إلى قيام الساعة وقال الله سبحانه وتعالى أم يقولون تقولا يعني ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء والكذب وأنه هو الذي قال هذا الكلام ونسبه إله أم يقولون تقوله ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فليأتوا بحديث أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يعني إذا كانوا صادقين في الدعائهم أنه من كلامك فليأتوا بحديث مثله وأنا لهم ذلك هذا أمر مستحيل قطعا ويقول جل وعلا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين أهدى منهما يعني أهدى من التوراة والقرآن والقوم عاجز ولم يتمكنوا من الإثيان في القرآن ثم تحداهم الله عز وجل بأقل من ذلك يعني أقل من القرآن كله القرآن يعني شيء عظيم جدا الله سبحانه وتعالى تحداهم بما هو أقل من ذلك أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استفعت من دون الله إن كنتم صادقين عشر صور فقط من مثل صور القرآن فإن لم لكم يعني ويواجهوكم على هذا التحدي الظاهر السافر فأعلم أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فهذه المرحلة الثانية من مراحل التحدة ثم تحداهم الله عز وجل بعد ذلك على أن يأتوا بسورة واحدة فقط إيتوا بسورة واحدة ثم قولوا ما شيء هذا كان يقول كانوا يقولون, كانوا يقولون لو نشاء لو لقلنا مثل هذا إن هذا, هذا إلا, إلا أساطير الأولين هذا شيء سهل, سهل. ليس شيء محمد, محمد فقط, فقط هو الذي يتمكن من اختراعه, من اختراعه وإبداعه لو نشاء لقلنا مثل هذا فرد الله عليهم وإن, وإن كنتم في ريب يعني في شك, يعني في شك, وتردد, في شك وتردد, وتردد واضطراب مما نزلنا, نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ثم قال في جملة معترضة لتأكيد نفي فعله ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافر ولن تفعلوا يا معشر العرب لن تتمكنوا من الاتيان بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين قلتم لو نشاء لقلنا مثل هذا فاقبلوا التحدي وأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التحدي ليس تحديا لاي من الناس يعني ليس هذا لاشخاص لا علم لهم بالفصاحه ولا معرفه لهم بالبلاغه بل ان العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني زمن نزول الوحي كانوا في ذروه البلاغه فهم فرسان الكلام وأرباب النظام وقد خصوا بالبلاغة والحكم ما لم يخص من دونهم من الهمم يعني ما في أمة تفصح وتتكلم بالحكمة والكلام البليغ مثل ما تكلمت العرب فالله سبحانه وتعالى قد جعل فيهم ذرابة اللسان وجعل فيهم فصل الخطاب وكلام العرب يسل العقول والألباب ويقيدها ويربطها وكان هذا الامر يعني الفصاحة والبيان والبلاغة والبديع كان فيهم طبعا وسجية يعني ما كانوا يتكلفون ولا يتعسع البلاغة والفصاحة كانت فيهم طبعا راسخة مستقرا في نفسهم ولذا كانوا يترجلون الشعر ويأتون من الأشعار البديعة على البديعة يعني يكون تكلف ولا تعسف يأتون بالعجر العجر فشاعر العرب يمدح ويقدح ويتوسل ويتوصل, ويتوصل ويرفع ويضع بكل سهولة ويسر لا يجد في ذلك صعوب ولا يجد في ذلك كلفة ولا تعسف ولهذا قيل في العرب قديما إنهم يخدعون الألباب ويذللون الصعاب يعني شيء صعب يجعلونه سهلا باللسان فلسانهم سحر يخدعون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون بالإحن يعني الأحقاد ويهيجون الدمن ويجرئون الجبان يحملونه على الشجاعة ويبسطون يد, يد الجعج البنان يعني الرجل الشحيح بشعرهم وفصاحتهم يحملونه ويحفزونه على النفط ويصيرون الناقص كاملا ويتركون النبيها خاملا كل هذا بالشعر الذي أشبه بالسعر أن الشعر في كلام العرب والعبارات الجزلة التي كانوا يتلفظون بها هي في التأثير في السحر أو أكثر من السحر لهذا فكانت الفاظ العرب ناصعة وكانت بلاغتهم بالعة وكان طبعهم سهلا جوهريا وكان منزعهم قويا وكانت حجتهم دامغة وقوتهم بالغة فكان الكلام طوعه راده يعني الكلام نسبة إليهم لي كما ألن الله سبحانه وتعالى الحديد لداود عليه الصلاة والسلام وألن له الحديد يعجنه كيف ماشى كذلك الكلام عند العرب يتصرفون فيه تصرفا عجيبا ومن اطلع على أحواله ونظر في أشعارهم التي كانوا يعظمونها ويمدحونها كالمعلقات السبع عرف قدر فصاحتهم وبلاغتهم العرب ما كانوا أناسا ليس لهم فصاحة ولا لسان لا العرب كانوا أبلغ الناس على وجهه الكلام عند العرب يتصرفون فيه كمشه لهذا قال الزمخشري رحمه الله في كتابه في غريب الحديث ذكر مقدمة جعل فيها كلام العرب أعظم تأثيرا من سحر السحرة الذين كانوا في عهد موسى عليه الصلاة الذين ألقوا الحبال والعصير وسحروا أعين الناس واسترهدوهم وجاءوا بسحر عظيم يعني الناس صاروا ينظرون إلى العصير وإلى الحبال وهي تتحرك فظنوها ثعابين وأثاق يقول الزمخشر عليه رحمة الله إن الله تعالى لم يخلي شعبا من شعوبهم يعني من شعوب العرب ولا قبيلة من قبائلهم ولا عمارة من عمائرهم ولا بطنا من بطونهم ولا فخذا من أفخاذهم ولا فصيلة من فصائلهم من شعراء مفلقين وخطباء مصاقع يعني فصحاء يرمون في حدق البيان عند هدى الشخاشر ويصيبون الأغراض بالكلم الرواشر هذا يصف هذا يصف العرب فيه فيه كانوا في عهد النبي عليه, عليه الصلاة, الصلاة ويتنافثون من السحر في مناظم قريضهم ورجزهم وقصيدهم ومقطعاتهم وخطبهم ومقاماتهم وما يتصرفون عليه فيها من الكناية والتعريض والاستعارة والتمثيل وأصناف البديع هذه أشياء تدرس في علم البلاغة وضروب المجاز ولافتنان في الاشباع والايجاز ما لو عثر عليه السحر في زمن موسى عليه الصلاه والسلام والمؤخذون المؤخذ هو نوع مؤخذونهم نوع من السحر الذين كانوا يستعملون السحر في الخرص في الخرس قال وطلع طلعه اولئك المشعوذون لا قاعد مقمورين مقهورين ولبقوا مبهوتين مبهورين ولستكانوا واذعنوا وأسهبوا في الاستعجاب وأمعنوا ولعلموا أن نففات العرب بألسنتها يعني سحر العرب بكلامهم أحقوا بالتسمية بالسحر وأنهم في ضحضاح منه يعني أن السحر لو قرن سحرهم بسحر الكلام الذي كان يصدر عن العرب لأدركوا أنهم في ضحضاح منه يعني في أسفل موضع منه وهؤلاء لججوا في البحر يعني العرب لججوا في الأعمى وصلوا إلى لجة وعمق البحر إذن هذا وصف العرب كان الكلام له تأثير عظيم فيه وكانوا يهتمون به أي مهتمة لهذا كانوا يعظمون المعلقات معلقات السبب ويعظمون شعراء الجاهلية لما اجتمل عليه شعرهم من الفصاحة والبيان والحلاوة ومع ذلك كان عددهم كثيرا يعني ما كانوا قليلين ولا كان شأنهم ضعيفا بل كانت أعدادهم كثيرة متوافعة وهم أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مشهورين بالعصبية ومشهورين بالمحادة والمضادة وهم أحرف الناس على إبطال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة يمكنهم طرقها كل هذا والله تعالى يتحداه فأتوا بسورة من مثلك أنتم الفصحاء وأنتم البلغاء وأنتم الذين وصف كلامكم بالسحر لقوة تأثيره ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بصورة واحدة من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أذله وأرغم أنوفه وقصم ظهوره وأظهر عجزهم للعالم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وإذا ظهر نور الشمس ذهب ظوء الكوافل فالقرآن الكريم ظهر ظهوراً جلياً كالشمس التي تمحو أثراً كواناً ومع ذلك يعني مع فصاحة الحوم وجزالة ألفاظهم وشدة حرصهم على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عجزوا عجزاً ذريعاً عجزاً ليس له نظر فلم يتصد للإتيان بما يوازي القرآن ويدانيه أحد من فصحائه يعني ولا واحد فصحاء العرب قال عرب انا آتي بمثلها أنت تتحدى, تتحدى, تتحدى وأنا أتحداك وآتي بمثل ما جئت لا والله لا يستطيع والله, والله عز وجل وجل يقول الحق ولن تفعل أبدا ولم ينهض لمقدار أقصر سورة منه ولا أحد من بلغائهم فصحائهم الذين كانوا يشار, يشار إليهم بالبناء وأما من كان يتعاطى ذلك من, من أهل السخافة وفساد العقل ويزعم أنه يعارض القرآن وأنه قادر على التحدي وبإمكانه أن يأتي بإثل القرآن كمسيد من كذب فقد ظهر للناس عواره والكشف وتبين لكل أحد من أعدائه وأتباعه أنه كذاب فعن ماذا يتحدث المسلمين يتحدث عن الضفدع يقول يا ضفدعة أنت ضفدعين نقي كم تنقين لا الماء تكدرين ولا الشاشدة النعيم فيتحدث عن الضفدع عما تدخل في الماء وتنق وتحدث أصوات أين هذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن الوبر يا وبر, يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر ويتحدث عن العاجنات عجلا والطاحنات طحنا والخافزات خبزا واللاقنات لقما إهالة وسمى فهذا قرآن مسيلم فهل هناك وجه للمقارنة بينه وبين قوله تعالى إنا أعطيناك الكوفر يا رسول الله أعطيناك الخير الكثير أو نهرا في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فصل لربك أعبد الله عز وجل وانحر تقرب إلى الله من نسك إن شانئك هو الأبتر إن عدوك الذي يدعي أنك أبطر لأنه لا ولد لك يكمل دعوتك إن شانئك هو الأبطر هو الأقطع فإنه وإن لم يكن لك ولد وقد كان رسول الله صلى الله أولاد مات صغارا فإن أمتك ستحمل دعوتك وتبلغها إلى مشارق الأرض ومغائر فأين هذا من الوبر وأين هذا من الخبز والعجن وأين هذا من الضفدع إذن عقل مسيلم الكذاب حصر في أشياء تافه فدل على كساد عقله وتلف إذن هذا النوع من الاعتراض لا يؤبه به ليس بالشيء بخلاف فصحاء القوم وسادته هذا الوليد المغيرة وكان من أشراف القوم وأفصحه وأعلمه بالسحر والكهانة ما أشبه ذلك ماذا كان يقول عن القرآن سمع, يعني سمع يوما يوم القرآن يتلع فرجع إلى قومه, إلى قومه فقال والله إن له الله لحلاوة حلاوة. القرآن هذا له حلاوة, حلاوة. عندما, عندما يستمع, يستمع والإنسان يستلظ وإن, وإن عليه لطلاوة يعني عليه بهجة ونور وإن, وإن أسفله, أسفله لمغدق مغدق وإن, مغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلع ولا يعلع هذا اعتراف من أحد سابة القوم وأشرافهم وفصحائهم وبلغائهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله لا ليعلوم ولا يعلاه هذا وشأن الشراء لهذا يعني ذكر عن ابن المقفع الذي ترجم كتاب الهن سماه بكتاب كليل ودين معروف يذكر أنه أراد في يوم الأيام أن يجاري القرآن يعني يأتي ولو بصورة واحدة نحيث القرآن فجعل يكتب وينقح ويراجع ويتدبر ويتأمل ويحذح ويزيل وينقص فمر بصبي يقرأ مر في يوم الأيام بصبي يقرأ قوله تعالى بعد ذكره لقصة نوح عليه الصلاة في صورة هو وهي السورة التي ذكر فيها, فيها قصة نوح عليه الصلاة والسلام بأطول نفس. نفس يعني الله عز وجل فصل فيها أكثر من التفصيل الذي وقع في غيرها من السورة. من السورة الله سبحانه وتعالى في آخر الأمر صور كيفية, كيفية, كيفية إهلاك قوم نوح وإن ومن معهم معه من قال الله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك, ماءك ويا سماء أقلعي يعني ما الله سبحانه وتعالى فجر الأرض عيونا وفتح السماء فانهملت من الأمطار وغرق قوم نوح من الكفرة وغرق كل من في الأرض إلا من ركب مع نوح السفينة عليه الصلاة والسلام وقيل يا أرض لعناءك ما الأرض بدأ ينقص ويا سماء أقلعي يعني أمسكي عن انزال المطار وغيض الماء يعني نقص الماء شيئا فشيئا وقضي الأمر بعد ألف سنة إلا خمسين عاما ونوح عليه السلام يدعو قومه وهم مع ذلك كلما دعاهم ازدادوا رتوا واستكبارا وجعلوا أصابعا في آذانهم واستغشوا خيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كما قال الله تعالى وكان يدعوهم سرا وجهارا كل هذا وهو يصنع الفلك وهم يسخرون منه ويقولون كيف يصنع الفلك وهو في صحراء في مكان ليس فيه بحر وكان يقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله سبحانه وتعالى قد وعده بأنه يهلك قومه وقد دعا عليه الصلاة والسلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة يعني أحدا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار فانظر إلى القصة وغيظ الماء وقضي الأمر يعني انتهت القصة غارق الكفار ونجى نوح عليه السلام ومن معه وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالم سحقا للقوم الظالم استوت على الجودي هو جبل اختلف العلماء في موضعه وقيل إنه في في الموصل وقيل في غيرها من البلد إذن لما سمع هذه الآية كيف صور الله عز وجل نهاية قوم روحه عليه الصلاة والسلام تعجب وعلم أن هذا القرآن لا يمكنه أن نأتي بشيء شيء وقيل يا أرض بلا عيناءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل معدل للقوم الظلمين يعني كلام في غاية الفصاحة وفي غاية البداعة لذلك العلماء يعني من هذه الآية فقط استخرجوا أكثر من عشرين من ظور بيانية ومحسنات بديعية من آية واحدة فقط أكثر من عشرين وجهة لما تضمنته من كلام فصيح بليغ لا يمكن أن يصدر عن بشر بل هو كلام الله عز وجل الذي لا يشبه كلام البشر وحيث عجز العرض في زمن يوصف عن مقارعة القرآن ومضارعته وإديانه بسورة المثل فمن باب أولى أن الناس بعدهم سيعتز لأنهم لا يسامونهم في الفصاحة ولا في البلاق ولا في الضيانة ولا في قوة الكلام أبدا ولهذا لا يمكن لو اجتمع الإنس والجن في هذا الزمن أو في غيره من غيرهم لا يمكن أن يأتوا بصورة واحدة من سور القرآن إذن هذا الأول من أوجه الإعجاز وهو قوة بيانه وخصاحته وبلاغته وتحدهيه لمن عارض طبعا المعارض يبحث عن شيء يعني يرد به على تحده مع ذلك ما قدروا ما استطاعا يأتوا بالقرآن وقد قالوا لو نشاء لقلنا مثلها فالله عزم أكذبهم وأرغم أموفهم وأذلهم وبينا أنهم كفرة فجرة يدفعون الحق ولا يقبلهم الوجه الثاني من أوجه إعجاز القرآن وهي كثيرة متنوعة ما يمكن أن نذكرها جميعا ولكن نذكر طرفا منها ومن أراد زيادة يرجع إلى الكتب الوجه الثاني أن القرآن أخبر عن أشياء غيبية لم تحصل بعد فوقعت على وفق ما ورد في القرآن الله سبحانه وتعالى في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد غلبت الروم والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم سيغلبون وقد تغلبوا على الفرس بعد نزول هذه الآية فكان خبر الله عز وجل عن شيء غيبي مطابقا للواقع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجون انتصار الرمع على الفرس لأن الرمع على الأقل أنهم أهل كتاب بخلاف الفرس ليس لهم كتاب عن الشر فيهم أكثر من وجوده في الروم لهذا قال الصلاه على عليه يومئذ يفرح, يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر, ينصر من يشاء اذا المؤمنون فرحوا بانتصار الروم على الفرس ومع ذلك هذه الايه نزلت قبل هذه الوقائع والكفار سمعوا هذه الايه وطلعوا عليها ووجدوها موافقة لما جاء بعد يعني من الانتصار روم على مع ذلك أصروا على الكفر عليك. إذن هذا وجد ثاني من أوجه الإعجاز من أوجه إعجازه أن قارئه وتاليه لا يمل مع كفرة التكرار لو أخذت أي كتاب من الكتب أو صحيث من الصحابة فقرأتها مرة واحدة إذا أردت أن تقرأها ثانية فإنك يحصل لك من الملل والسآمة ما هو ظاهر بخلاف القرآن كلما كررته وكلما قرأته كلما ازداد حلاوة في قلبك وفي سمعك القرآن عن الله خاصية وميزة ظاهرة وهي كون سامعه لا يمل من قراءته ومنها أيضا من جملةه دلائل الإعجاز في القرآن وهذا شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا أن القرآن أمدأ عن الوقائع الخالية وتحدث عن أحوال الأمم وقصص الأنبياء السابقين وذكر أسماءه كمثل قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل ثم قصة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بجميع تفاصيلها إلى أن قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعني يا محمد ذلك من أنباء الغيب غاب عنك نوحيه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقوا لما كنت تعرف ماذا كان يتفق عليه إخوة يوسف حينما ألقوه في غيابة الجب وغير ذلك من الأشياء التي كانت تحصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهدها ولكن الله تعالى أوحى إليه بها كذلك الله سبحانه وتعالى قل ويسألونك عندي القرنين من أين يعرف ذا القرنين هل كان يقرأ الكتب هل كان يجارس علماء أهل الكتاب لا كان أميا حتى بلغ سن الأربعين فصدع بما أمره الله فجاءه الوحي يعني قبل ذلك المصرصين ما كان يعرفه شيئا كان يذهب إلى غار حراء فيتحنح يعني يأخذ معه قطعة كسرة وزاد يسيرا في في الغار ويتأمل في هذه السماوات تأمل في خلق الله عز وجل حتى جاءه جمهريل عليه السلام بوحيه وكان من أبغض الأشياء إليه أو كان أبغض الأشياء إليه عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله قومه من عبادة الأصنام والأوثى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما جالس العلماء ولا قرأ ولا كثك ومات صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة ولا حساب وكان يقول نحن, نحن, نحن أم أمة أمية, نحن أمية لا نعرف ولا نقرأ ولا نكتب ولا نحسن نحن نحن. ومع ذلك فأميته صلى الله عليه وسلم ليست عيبا فيه وإن كانت عيبا في غيره يعني الشخص يجال أن يكون متعلما من أمة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عيب نقص لا يعرف الكراءة والكتاب ولا أما في حقه صلى الله عليه وسلم ليست عيبا لماذا لأن الله عز وجل جعل ذلك من دلائل نهوته يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لغتاب الداطلون لو كنت تقرأ أو تكتب أو تجالس العلماء قد يتردد الداطلون ويقول إنه أخذ هذا عن علماء أهل الكتاب أو إنه نقله وكتبه بخطية ولكن أنت رجل أمي لا تعرف القراءة ما قرأ ولا كتب فمن أين لك هذه العلمين عن الشخص يأتيك كان هناك نبيل اسمه آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأمره ألا يأكل من الشجر فغلق وأكل من الشجر وعصر آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فأهبطه الله عز وجل إلى الأرض امتحانا وابتلاء من أين هذه العلم أنا نسع ما قرأ من أين حصلها ما كتب من أين أخذها هذه الأشياء لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي أو من أخذ العلم عن نبي والثاني منتنع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ هذا عن علماء أهل الهاتف وما كان يجالسه ولا يخالطه إذن هذا دليل على صدقه على نبوته وما كنت تتر من قبله من كتاب ما قرأت لا توراة ولا إنجل ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس للتوراة والإنجل ولذا لما جاء عديد بن حاتم وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم منك بذينك يقولها يعني لعدي بن حاتم بن حاتم الطائم المعروف بالجود والكرم ولده, ولده جاء, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بك لدينك فتعجب الرجل قال كيف تقول هذا الكلام أنت تعرف, تعرف ديني خيرا مني وأنت الرجل الأمي الام الذي لا تقرأ ولا تكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست ركوسي طائفا طائف نصر قال بلى تعجب قال, قال ألست, ألست تأكل المرباع من غنيمة قومك يعني تأكل الربع من الغنيمة قال بلى قال وجدت لها غضاظة يعني حس في مسك أنه نزل عليه وحده الأسف شديدا حس في مسك أنه صار حقيرا ذليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لك في دينك وجهه بشيء ما كان يتصور إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنيته كان يعرف ما في التوراة ويعرف ما في الإنجيل طبعا التوراة الصحيحة وإنجيل الصحيح الذي لم يبدل ولم, ينس ولم يغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم نسألت عليه آيات فيها أخبار من سلم ويسألونك عن ذلك القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر إلى أخي الآيات التي ذكر فيها قصة قصة ذلك القرنين وما فعله بضرب السد على يعجوجة ومأجوجة وقال الله سبحانه وتعالى في سورة يعني كذلك يعني الله في سورة الكهف أيضا يذكر قصة أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من عجبا وذكر الله سبحانه وتعالى اختلاف الناس في عددهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير يعني كذبا طعنا في الغير الله سبحانه وتعالى أكذبهم في هذا الآيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هذه أقرها الله فالقوم كان سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قلب لهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول انا من القليل الذين يعرفون عددهم لأن الله سبحانه وتعالى نفى القولين الأولين وأبطلهما وأقر القول الثالث وهو أن العدد سبعة وثامنهم كلبهم وكذلك الله سبحانه ذكر مدة لبثهم في الكهف فقال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة لماذا قال ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة فهي ثلاثمائة سنة بالشهر الشمسي السنة الشمسية إذا نظرنا إلى الشهور الشمسية التي يعني يسير عليها الغرب هي ثلاثمائة وازدادوا, وازدادوا, تسعاً وازدادوا تسعا فهي ثلاثمائة سنة, سنة وتسعة, وتسعة بالشهر القمري. يعني كل ثلاثمائة سنة كانت تسع سنوات فرق ما بين الشهر القمر والشهر, والشهر, والشهر الشمس إذن هذا قال الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا, وازدادوا تسعة. تسعة كذلك الله عز وجل ذكر قصة نوح عليه السلام. السلام في سورة هدو وقال عطيبها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها فاصبر إن العاقبة المتابعة فذكر الله عز وجل أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ولا يعلمه قوم لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم ان يقولوا ما كانوا يعرفون هذه القصص التي ذكرت في القران عن اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاش الا قوم ما خالط اليهود ولا النصارى انما كان يعني يعيش بين اظهر قومه وقومه يعرفون ذلك ويعلمون هو يتيقنونه ويعلمون أيضا أنهم ما كانوا يعلمون هذه الأخضاء ما قال أحدهم يعني أنا أعلم قصة أنت تقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك نحن نعلم لا أحد أحدهم اعترد ويعلمون أيضا أن رسول الله لم يتعلم ذلك من أهل الكثير وأنه لم يعاشر غيره إذن مدامهم يعلمون هذه الأشياء فإن هذا يجعل القرآن العظيم حجة بالغة ودليلا دامغا على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام كذلك ما ذكر ماه يعني آنفا من قصة آدم عليه السلام وقصة نوح عليه السلام حيث لبف في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وأخبر القرآن الكريم عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما جرى له مع قومه ومع نموذ وكيف ألقي في النار وكيف أنجاه الله عز وجل من النار وكيف أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام كيف امتثل أمر الله وكيف فدي بذبح عظيم يعني بكبش فذبحه بدلا من ذبح ولده إسماعيل عليه السلام كذلك ذكر نجي الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في صورة الضيفان وتبشيره بإسحاق ويعقوب وذهب الملائكة إلى لوط عليه السلام وذكر في القرآن أيضا ما جرى للوط مع قومه يعني كل تفاصل وكيف أهل الله عز وجل مدائن قوم لوط وذكر في القرآن أيضا قصة إسرائيل عليه السلام مع بنيه كقصة يوسف عليه السلام وما جرى له في مصر وذكر في القرآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام كيف أن الله تعالى كلمه مرة بعد مرة وذكر آياته المتعددة المتنوعة العصى والآيات التي ظهرت في بني إسرائيل ظهرت أيضا على في قوم فرعون قصة اليد كذلك اليد التي كان يضعها في جيبه خلاله في جيبه فيخرجها بيضاء تتلألأ في الإنجيل يعني قرأت في الإنجيل ذكر قصة موسى عليه السلام فيقولون فأخرجها بيضاء مبروصة ماذا من الكذل؟ بل الله سبحانه يقول تخرج بيضاء من غير سوء ما بها برس ما بها أذى هذا من التحريف لأن القرآن مصدق لما بين يديهنا الكتب ومهيمن عليها لحاكم عليها فهو يؤكد ما جاء صحيحا فيها وينفي ما جاء مكذوبا وفاسل إذن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر قصة العصر وقصة اليد وقصة القمل والضفادع والدم وفلق البحر وتغليل الغامام على بني إسرائيل وأطعامهم المن والسلوى وانفجار جاء من الحجر الصلب الذي ضربه موسى عليه السلام بالحجر اثني عشر عين سقيهم وكذلك ذكر كيف أن قوم موسى عليه السلام عبدوا العجل وعبد الله تعالى جعل كفارة هذا الذنب أن يقتل بعضهم بعضا ذكر قصة البقرة ونثق الجبل فوقهم كأنه ظل وقصة داود عليه السلام كيف قتل جانوت وذكر الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوف حذر الموت أشياء أشياء رأيطون وصفهم كل هذا موجود في القرآن وهو موجود في الكتب ولكن يختلف عما ذكر في القرآن في مواضع يتفق وفي مواضع يختلف والقرآن الحمد لله ما فيه حق وصدق فهو حاكم عليها مؤكد ما صح منها ومبطل لما كان فاسدا زائف إلى أن ذكر الله عز وجل قصة يحيى عليه السلام قصة زكريا وقصة عيسى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل أحواله في القرآن ذكر آياته التي بعث بها وذكر تفاصيل ذلك كله ذكر قصصا كثيرة تتعلق بالأنبياء والرسل ومعجزاتهم وذكر أحوال المشركين والإفرار مفصلة المبينة يعني تفصيلا وبيانا لا يمكن أن يأتي به بشر شخص واحد يأتي بكل هذه المعارف هذه المعلومات التي لا يعرفها إلا الراصفون في العلم وقد يجهلون منها أشياء فتح لذلك أذكر أني قرأت في كتاب الجواب الصحيح الشيخ الإسلام رحمه الله أنه قال إن هناك أنبياء لا يعرفهم أهل الكتاب لا اليهود والنصر ولا ورد ذكرهم في التوراة ولا في الإله وذكر منهم شعيدا وصالحا يهودا عليهم الصلاة والسلام قال هؤلاء الأنبياء لا يعرفهم أحد من علماء أهل الكتاب وما ورد ذكرهم إلا في القرآن الكريم مثل هذه الأشياء لا شك أن البشر أو أن شخصا واحد لا يعرف قراءة ولا كتابة ولا خالق من يعرف لا يمكن أن يأتي بها إلا إذا كانت بوحي من رب العالم وهذا الذي نقطع به ولا نترد ولهذا يعني الناس كانت عندهم محاولات في زمننا السلام بعضهم يقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصير بعضهم يقول هذا أجل مجنون بعضهم يقول هذا الشاعر بعضهم يقول هذا كذاب بعضهم يقول هذا كاهر في, في كل مرة يتولى بنفسه الرد والدفاع عن نبيه صلى الله عليه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معك من المتربصين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبي وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطر الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة الله سبحانه وتعالى قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيم إذن هو الذي يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وما صاحبكم بمجنون نبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون إذن فيه آية كثيرة الله عز وجل دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد القوم أن يقذفوا شبهة أبطلها الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من هو هذا البشر؟ غلام صغير مولا من الموالي لبني الحضراني كان في قريش نصراني كان من الوصول أحيانا يجلس إليه أحيانا فقط لا يعرف من لغته إلا الشيء اليسير وكذلك ذلك الأعجمي لا يعرف من لغة العرب إلا الشيء اليسير الذي تعلمه قال محمد أخذ كل هذا هذه القرآن عن هذا الغلام المولى لبني الحضراني ما شكو الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن نبيه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا الرجل الذي ينسبونك إليه ويزعمون أنك أخذت عنه كل هذا الذي وجد في القرآن لسانه أعجمي لا يكفيه صحب العربي وهذا لسان عربي مبين كيف يأتي هذا الرجل أعجمي بكلام أفصح ما يقول وأبلغ ما يقول حتى تحدى الله بصورة منه جميع العرب وجميع الجن والإنس لسان الذي يحيدون إليه أعجب وهذا لسان يعني هذا كاف في إبطال شبهة كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أبطل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كاهنا أو أن يكون شاعرا او أن يكون هذا من اضغاث الاحلام كما ادعى القوم،, القوم والدعوه كما قيل لا يعجز عنها اهل يعني اي وحيقه للادعي بكذب بكذب محمد مجنود محمد شاعر محمد كذاب محمد يعني كاهن هذه مجرد دعوه اين هو الدليل على ذلك ما فالقوم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعقل الناس وهو أصدقهم وأعظمهم أمانة لهذا الله سبحانه وتعالى يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكر يقول وما صاحبكم بمجنون كما صحب إذن الوجه الخامس من أوجه الإعجاب أن القرآن قد اجتمل على عدوم وأحكام وشرائع عظيمة لم تكن معلومة عند العرب ولا عند العجل لا العرب يعرفون الصلاة أنها خمس صلوات في اليوم والليلة وأن منها ما يجهر فيه بالقراءة ومنها ما يسر فأن منها مثير ركعتان والثلاث وأربع ولا العجل ما يعرفون لي. ليهدون الصلاة لا ليه مثل عبادة كذلك لا أحد يعرف الصيام والزكاة وتفاصيل الحج مثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا دليل على أن شريعته صلح صلح صلح. لم تكن من اختراعه بل كانت وحيا من الله عزيز الوجه السابس, السابس الذي هو قاعدة عظيمة جدا في التفريق بين كلام الله وبين كلام غيره هو أن القرآن العظيم على ما اجتمل عليه أشياء عظيمة جدا لا تعد لا تحصى في الأحكام والعقائل والاخبار والقصص الأنبياء وأسماءهم وما جرى لهم مع أقوامهم كل هذه الأشياء أشثرة لا تعد لا تحصى لا نجد فيه اختلافا بين آياتنا تقرأ القرآن كله لا لا تجد آية واحدة تعارض آية أختلاف اللهم إلا ذك الإنسان أساء الفهم أن العيب قد يكون في فهمه وقلة اطلاعه ومعرفته وإلا في القرآن يصدق بعض البعض الله سبحانه وتعالى منحنا قاعدة عظيمة فقال أفلا يتدبرون القرآن هذا حث تحضير أفلا يتدبرون القرآن تدبروا القرآن وتمعنوه وأنصفوا في فهمه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير هل جاء في أيام رجل من اليهود أو من النصارى أو من العرب من قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذا القرآن الذي جئت به قرأت فيه آية تخالف آية أخرى ما فعل ذلك أحد منه لأنهم كانوا يفهمون الكلام ويعرفون بخلاف اليوم يعني بعض الناس يظنون أن بعض الآيات تعارض الآيات الأخرى فهذا غلط من رجع لتفسيرها وبيان معانيها أدرك أن القرآن لا يختلف وبهذه القاعدة العظيمة يمكن للباحث أن يعرف أن التوراة والإنجيل وقع فيه من تحت لأن كثيرا من النصوص يضرب بعضها بعض ويعارض بعضها بعضا فدل ذلك على أن البشر قد وضعوا أيديهم في كتب الله عزيز فقدموا أخر وحذفوا وزادوا ونقصوا ما يشاء ذا الكتب وقع فيها التحريف ذا ان أنها تتعارض, تتعارض وتتناقض القرآن معصوز من التعارض من ولا يوجد فيه نص وخالف نص, نص, نص الله ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلاف <تصفيق> اختلاف من القرآن لا اختلاف إذن هذا يعني من أدلة من أوجه <تصفيق> إعجاز القرآن ومنها أيضا, <تصفيق> أيضا أن الله عز وجل يسر حفظه فالقرآن على جزالة ألفاظه وقوة بلاغته الله سبحانه وتعالى سهل على نفس الحفل الإنسان لما يجي يحفظ الأشعار إذا كان فيها ألفاظ بليغة ربما يعصر عليه ذلك إذا أراد أن يحفظ نثرا قد يصعب عليه ذلك اما القرآن فقد يسره الله عز وجل للحفل ولولن يسره لما استطاع أحد أن يحفظه تجد نصحف الكامل لما استحفظه عن ظهر قهر لو تجيب الشخص مئة صفحان يقول لش يحفظه أما استفحى وأكثر احفظها بإذن الله عز وجل وتيسيه ومنها أيضا من أوجه إعجازه أن تاليه ومستمعه تعتريه روعة وتعتريه خشية لا تعتريه عند سماع كلام آخر لهذا يعني بعض الناس بعض طلبة العلم في يوم الأيام ذكر أنه قرأ على نصراني شخص نصراني قرأ عليه القرآن مرتلا وقرأ عليه كلاما من كلام البشر من تأليفه مرتن فقال هل تجد فرقا بين الكلام قال نعم قال ما هو الفرق للأول كلام الله الثامن ليس بكلام قال كيف عرفته قال وهو نصراني وليس بعربي ولا يعرف العربي قال أحسست لأنه هذا الكلام يختلف عن كلام البشر فكلام الله سبحانه ليس ككلام البشر ولا يمكن أن يكون ككلام البشر البشر ولهذا قد تحصل هذه الروعة وقد تحصل هذه الخشية وهذا الخشوع لمن لا يعرف العربية أصلا أصل. تقرأ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كالح إلى ربك كدحا فملاقين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 لا يشبه الشعر في أوزانه الشعر له عشر وزنا ذكر الخليل بن أحمد رحمه الله وزاد عليه بعض العلماء وزنا وزنا آخر وهو يسمى وزن يعني البحر المتدارك يعني استدرك على خليل بن أحمد ستة وزنا القرآن لا يأتي ولا على وزن من هذه الأوزان القرآن ليس بشأن باستقراء كلام العرب هناك أوزان مستفعل مرتين مفاعلة مفاعلة مفاعلة هذه الأوزان التي ذكرها من استقرأ كلام العرب أرادوا أن يطبقوها على القرآن الكريم فوجدوها متناثر القرآن ليس بشأن وليس بنثر كسائر النثر الذي يتكلم به الناس فهو كلاما عظيم التأثير, عظيم التأثير قوي البلاغة كلام الله عز وجل لا يشبه كلام البشر يعني باختصار كل الله يشبه كلام البشر ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بصورة من مثله وأظن أربنا. أن الوقت قد داهمنا فنرجو أن ينفعنا دل. الله عز وجل لهذه المجالس وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما يسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لتحصيل العلم النافع وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلا, إلا أنت أستغفرك وأتوأتو مع ذراع للإطالة يعني أطلنا عليكم